فمَا كََ جَوابًا قَوْمِهِ إللاا أَنْ قَاوا إِلَّا أَْ قَوا أَخِْجُ أَلَلُوطِم مِنْ قَرِييَتِكُمْ إِهُم أُنَا سُتَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا قَدْ أُخْرِجَ آلُ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُولَاةُ سِنَّةٍ تَضَرُّون م كََ جوَوَابَ قَوْمِه إِللاا أَمْ قَاوا إِللاا أَنْ قَالُوا, قالوا أَخَِجُ أَلَلُوطِم مِنْ قَرِيَتِكُمْ إِهُم أُنَا صَُةَ فانجيناه واهله الا امراته قدرناها الا امراته قدرناها من الغابرين فانجيناه واهله الا امراته قدرناها الا امراته قدرناها من الغابرين فان جيءناه وامله ان لم راته قدرناها ان لم راته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم يشركون قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أما يشركون قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَللَكُمْ مِنَ السَّمائِمَا أَمْ فَأَبَتْنَا فَأَبَتْناَ بِهِ حَدَ إِقَذَتَ بَْجَة ما كانََ لَكُمْ مَا كانَانَ لَكُمْ أَتُمْ بِتُوشَجرََهَا أَ إِلَهُم مَعَ اللَّ ذَلَهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فأنبتنا به حدا انقذات بهجت ما كان لكم ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلههم مع الله بل هم قوم يعدلون أَممَنْ خَلَقَ السمواتِ وَالْأَضْض وَأَن زَلَلَكُمْ مِنَ السَّمائِمَا وَأَن زَلَلَكُمْ مِنَ السَّمائِمَا أَمْ فَأَبَتناَا فَأَبَتْناَا بِهِ حَدَ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الاله هم مع الله بل هم قوم يعدلون ام من جعل الارض قرارا واجعل خلالها انهارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۖ فَأَيْنَ مَا إِلَٰهُهُمْ مَعَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الْأَكْبَرُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ جعل الأرض وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۖ إِلَٰهَهُم مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا فَإِلَٰهُكُمْ مَعَ اللَّهِ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 ان مَن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم ويجعلكم خلفاء الارض الههم مع الله قليلا ما تذكرون ان يجيب المضطر طَرَا إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا ما أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ضَلَامَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ أإِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَالَى ٱللَّهُ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ضَلَامَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُشْرًا بًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ أإِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَالَى الله أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ضَلَالمِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 قُل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون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 بلَِدارَكَعِلْمُهُم بل فيِيآخِرَةِ بلَلْهُم فِي, بل في شَكم مِنهَا بلَلْهُم مِنهَاعَمون بلَلِدارَكَعِلْمُهُم فِيآخِرَةِ بلَلْهُم فِي شَكم مِنهَا عمون وَقَالَ الذيينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنْ تُرَابَوُ وَأَبَُنَا أَئَِّا أَإِنَّ وَقَالَ الذيينَ كَفَروا أَإِذَاكُ تُرَابَوُ وَأَبَُنَ أَإَِّا أَإَِّا لَمُخْرَجُون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 لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين لقد هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين ُس في الأرضفَظر كيف ك عاقبة المجرمين أُصير في الأرضفَظرُ كيف كيف كان عاقبة المجرمين وَلَا تَحْزَن عَلَيْهِم وَلَا تَكُون فِي ضَيقم مَِّا يَمكُرُون وَلَا تَحْزَن عَلَيْهِم وَلَا تَكُون فِي ضَيقِم مَِّا يَمكُرون وَلَا تَحْْزَ عَلَيْهِم وَلَا تَكُون فِي ضَيقِم مَِّا يَمكُرون وَيَقُ نَمَتَ هذا الْووعْدُ إِ كُتُم صَادِقين وَيقُ نَمَتَ هذاَوعْدُ إِن كُُم صادِقين وَيَقُ نَمَتَ هذاَا الْووعدُ إِ كُتُم صَادِقين قُلْ العسأَكُونَ أَنْ يَكُونَ بَعضُ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإَِّ رَبَّكَ لَذُ فَغللِ عَلَ الناسَّاسِ وََلَِ أَكثَرَهُم لاَا يَشقُرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُ فَغلل عَلَ الناسَّاسِ وَلَِ أَكثَرَهُم لا يَشْقُرُون.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 وَمَا مِنْ غَائِبَةِم فيِي السَّماءِ وَالأَررض إِللا إِلَّا, إلا فيِي كِتَابِم مُ بِ وَمَا مِنْ غَائِبَةِم فيِي السَّماءِ وَالْأَرض إِللاا إِلَّا, إلا فيِي كِتَابٍِ مُبِ ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذين فيه يختلفون ان هادا القران يقص على بني فيه يختلفون ان هادا القران يقص على بني اسرائيل اثرا الذي هم فيه يختلفون وانه لهدى ورحمه للمؤمنين لهدى ورحمة للمؤمنين وَإِنَّهُ لهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بحكمه وَهُوَ الْعَزِيزُ ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله انك على الحق المبين وتوكل على على الحق المبين فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا إِذَا وَلَّوْا مدبرين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا اذا ولوا مدبرين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا اذا ولوا مدبرين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 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَهَابَةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ لَا سَكَانَ بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاهِبَةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ لَا سَكَانَ بِآيَاتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَرجًا مِّمَّنَ مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّوزَعُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا ممن مِّن بَنِ مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّوزَعُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّن مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّوزَعُونَ فَتَأِيدَ إِذَا جَاءُوا قَالُوا أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا أم كُنتُمْ فَتَاءَ إِذَا جَاءَ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ ماذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلَّا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ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 فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأرض إلا, إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ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 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ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 وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَقُبَّةُ وُجُوهِهِم فِي النَّارِ هَل تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَقُبَّةُ وُجُوهِهِم فِي النَّارِ هَل تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها, الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها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 وأن أتلوا القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وأن أتلوا القرآن وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَأَن أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ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 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم قاسيم بسم الرحمن آفن نیو رواخی بسم گیرو الرحمن نیور ویم كآيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين تلك الكتاب المبين نزل عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون نزل عليك من إم سوَافِ رعَونَ بِالحَقّ لِقَوْم يؤمِلون تْل عَلَكَ مِن بَإمُ سَافِ رعَونَ بِالحَقّ لِقَوْم يُؤمِلون إِ فِ رعونَ عَ فِي الأرضِ وَجَلَ أَهْلَه شي يسْتَبوائِفُ طائِفَةَم مِنهُم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 يَسْتَضائِفُ طائِفَةَم مِنهُم يذَبِّحُ أَدِنَا أَهُم وَيَستَحين سَأَبُم إِهُ كَانَ منِن المُفْسِدين إَِّ فِ رَعون عَ فِي الأرضِ وَجَعَلَ أَهلَهَا شعي يَسْتَغضَائِفُ طائِفَةَم مِنهُم يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم, ونجعلهم الوارثين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 وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأرض وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا مِنْهُمْ مَا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 ان رادوه اليك ان رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه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 فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا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 لا تقتلوه عسى ان ينفعا او نتخذه ولدا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك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 لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا, لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين واصبح فؤاد امي موسى فارغا ان كادت لا تبدي به لولا لولا اروضتنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاختي قصي فبصرت به عن جنبي وهم لا يشعرون وقالت لي اختي قصي فبصرت به عن جنبي وهم لا يشعرون وقالت لي اختي قصي فبصرت به عن جنبي وهم لا يشعرون وحر منا عليه المرضع من قبل فقالت فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون وحر ونعليه المرضع من قبل فقالت فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم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 فَرَجَجْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِن وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ فَرَجَجْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ لِكَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَن وَلِتَعْلَم وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ وَلَكِن وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ فَرَجَ دَنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عينها فَإِذَا قَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَن وَلِتَعْلَمَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِن وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وعلما وكذلك نجز المحسنين فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمه وعلمًا وكذلك نجز المحسنين فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمه وعلمًا وكذلك نجز المحسنين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 وهذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه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 قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين فاصبح في المدينه خائفا يترقب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 وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخُرْجَ فَخُرْجْ إِنِّي لَكَ مِنَ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 وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخُرْجَ فَخُرْجَ إِنِّي لَكُم مِّنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفَيْن قلَ رَبِّنَ الجنِي مِنَقَوْمِ الظالِمين فَخَرَجَ منها خائفا يترقب قال رب نجني مِنْ هَا خَائِفَةَ رََّّبَ قلَ رَبّنَِّنِي مِنْقَوْمِ الظَّالمين فَخَرَجَ مِنْ هَا خَائِ فَةَ رَّّبَ وَإِلَى رَبِّنَا أَجِرْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَافِلَةُ أَمِنَّا قَرʼ قال, قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَافِلَةُ أَمِنَّا قَرʼ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما توجه تلقاء مدين قال قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وَلَمَّا وَرَدَ مَآبِيَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِم مَّرْأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد عليه أمة من يسكون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يَصْطِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فسقى لهما ثم فَقَالَ رَبِّ إِّ لِمَا أَن زَلْ تَ إِلَََّّ مِنْ خَيْرِم فَقير فَسَقَالَهُ مَاثَُّتَوَلَِّلَ الظِلِّ فَقَاال فَقَالَ, فقال رَبِّ إِّ لِمَا أَن زَلْْنتَ إِلَََّّ مِنْ خَيْرِم فَقير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 قالت إحداهما يا ابتي استأجر إن خير من الأمين قالت إحداهما يا ابتي استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين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 قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل قال ذلك بيني وبينك أيما والله على ما نقول وكيل قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عذوان علي والله على ما نقول وكيل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 إِنِّي أَنَسْتُنَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ أَنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ اقْعُدُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَّعَلَّكُم فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ قُفُوا إِنِّي آنَسْتُ نارا إِنِّي أَنزَلْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى أَيُّهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي في البقعه المباركه من الشجره ان يا موسى ان يا موسى انني انا الله رب العالمين فلما اتاها نوديا من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه في البقعه المباركه من الشجره ان يا موسى ان يا موسى انني انا الله رب العالمين وان القي عصاك فلن ما تهتز كانها جان ولا, ولا مدبرا ولم يعقبه يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا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 وَلَا مُدْبِرًا وَلَا مُعْقِبًا يا مُوسَى اقْبِل وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أَسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ أُسْلُخْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِرْصَادُ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَاُسْلُخْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فذنِكَ بُرْهانَانِ مِر رَبِّكَ إِلَ فِ الرعَونَ وَمَلَئِه إَِّهُم كَالُوا قَوْمَ فَاسِقين قَالَ رَبِّ إني قتلت منهم نفسا فأخاف إِن قَتَللتُ مِنْهُم نَفْسَ فَأَخَافُ أَ قتُلُون قال رب إِن قَتَلْلتُ منهم نفسا فَأَخَافُ أََ يقتلون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 وَاخِيَارُونَ هُوَ أَفصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدَاءَ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدَاءَ أَنْ يُصَدِّقَنِي إِنِّي أَخَافُ أن وَاخِي هَارُونَ هُوَ أَفصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدَاءَ فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدَاءَ أَنْ يُصَدِّقَنِي إِنِّي أخاف أن قال سنشد عضوذك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون قال سنشد عضوذك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون قال سنشد عضبك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون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 مُسَابِئَ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا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 فأنقذ لي يا هامان على الطين فاجعل لي فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى وانني لا اظنه من الكاذبين واستكبر وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا وظنوا انهم الينا لا يرجعون واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا, وظنوا انهم الينا لا يرجعون واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ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 وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَغْبُوبِينَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَغْبُوبِينَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَهُ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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ, لعلهم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ, بصائر لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ, لعلهم يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُ تَبِنجانبِالغَررب إذقَبَنَا إِ موسَل الأمَْ وَمَا كُتَ مِنَ الشَّهِدين وَمَاكُْ تَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ العمر وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا وَلَكِنَّا قُمْنَا مُرْسِلِينَ وَلَكِنَّا إِنْ شَأْنَا قُمُرْنَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ العمر وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْنُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّ وَلَكِنَّنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَلَكِنْ إِنْ شَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ لَكُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لتنذر لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رُفِعَتْ لَكَ فَتَذْكِرَةً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 لِيُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا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 فَيَقُ رَبَّّنَا لَْنَا الرَّسَلْتَ إلينَا رَسُول فَنَتَّ بِعَآياتِكِ فَنَتَّ بِعَياتِكَ وَنَكُونَ مِنَمُقمِنين فَلَمَّ جَأَهُمُ الحَقُّ مِن عيندِنَا قالوا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحرا لتظاهرا وقالوا, وقالوا إنا بكل كافرون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 هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا ٱتَّبِعُوهُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قُل فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا ٱتَّبِعُوهُ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 فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ غَوَاءَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلََدَ وَصَّلناَلَهُُ الْقَوْلَ لعََّهُ يتَذَكَّرُون وَلََدَ وَصَّلنَالَهُُ الْقَوْلَ لعَهُ يَتَذَكّرُون وَلََد وَصَّلْناَلَهُُ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون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 فإِذاَا يُتْلَا عَلَيْهِمْ قَاُ أَمَنَّْ بِهِ إِدَهُ الحَقُّ مِرُوَبِّنَا إِهُ الحَقُّ مِرْوَبِّنَا إِن كُن مِن قَبِلِهِ مُسلْلِمين وَإِذَا يُتْلَ عَلَيْهِمْ قَاُ أَمَنَّ بِهِ إِدَهُ الحَقُّ مِرُوَبِّنَا إِهُ الحَقُّ مِروَبِّنَا إِ كُنَّ مِنْ قَبِلِهِ مُسْلِمِين أُلَاِكَ يُحْتَونَ مرتين بما صبروا ويدرؤون ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون وَيَدرَأونَ بِالحَسَنَةِ السَّيئَةَ وَمَِّا رَزَقُناَهُم مِ فِ قُون أُلئِكَ يُحْتَعونَ أَجرَْهُم مَّ الروتَْنِ بِمَا صَبَروا وَيَدْرَأُمون وَيَدَرَأُونَ بِالحَسَنَةِ السَّيئَةَ ومما يصيقون واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا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 سلام عليكم لا يشاء وهو وغد دین إنك لا تهدي من احببت ولكن چولکی يهدي ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا سمرو تو ملک مل سر ہوں لو نوجب كل شيء سمر من لدنا رِزْقُ مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا إِن لَّدَّ تَّبِع الْهُدَىٰ مَعَ كَانَ تَخَطَّف مرو وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 اشي ان فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها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 فَلا تَعْقِلُونَ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ بَدَّعْنَاهُ كَمَنْ بَدَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ فَمَا وَعْدَنَا هُوَ عَدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ بَتَعْنَاهُ كَمَنْ بَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا رَبَّنَا أُولَاءِ الَّذِينَ أغوينا ايناهم <تصفيق> كما غوينا تبر واناء اليك ما كانوا ايانا يعبدون قال الذين حق عليهم القول ربنا ربنا الا فَإِلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرْوَأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَانَا يَعْبُدُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا رب ن ان لینا ابوئن ابوئن ان کیا نوعیب میں کیا نو وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهم فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا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 وَيَوْمَ يونَادم فَيَقولُ ماذا أَجَبتمُمُس وَيَومَ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ فَامِيَتْ عَلَيهِمُأَنبَ أُيَومَئِذِم فَهُمْ لَا يَتَسَأَلُون فَامِييَتْ می اچالی مل افم لو من و مسلح سا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى فَعَسَى ان يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَقْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ ربو کیا میں تو لبم دفیل اول لبیل اول لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَال لَهُ الْحَمْدُ في الْأُولَى وَالْآخِرَةِ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إله إلا هو له الحمد في الاولى والاخره له الحمد في الاولى والاخره له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سربدا الى يوم القيامه من اله غير الله من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون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 قل ارايتم ان جعل الله عليكم منها رسرمدا الى يوم القيامه من اله من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون الأرَأتُم إِن جَعَى اللهَّهُ عَلَكُم لَهَا رَسَمدًا إ يَوْومِ القامَةِ مَن إلَ مَنْ إلَهُ غَير اللهَّه يَأتيكُمْ بِلَلٍ تَسْكنونَ فِي أَفَلاةُ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله, من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا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 وَأَمْرُ مَحْمَاتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فقلنا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 اذ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَح إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ إِنَّ قَوْمَكَ كَانُوا مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِم وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْخَنُوزِ مَاءً فَمَا فَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَبَتَغِ فِيمَا آتَاكَ الله الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ في الأرض ان الله لا يحب المفسدين وبتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك ولا اتنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغِ الفساد في الأرض ان الله لا يحب المفسدين وبتغ في ما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك ولا تنسى نصيبك من الدنيا وَأَحسِنكَ مَا أَحسَنَ اللَّهُ إلَيك وَلَا تَبِغِ الْفَسَادَ فِي الأأَرضْ إِن اللهَّهَ لَا يُحِبُّ المُفسِدينين قَالَ إِ مَا أُتتُهُ عَ عِلمِن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 قال انما اتيتوه على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه ان هو اشد منه جمعا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 وَقَالََّ نَأوتُ الْعِلمَ وَإلَكُمْ فَوابُ اللهَِّ خَيْرٌ لِمَن آمَنَ وَعمِلَ صَالِحَوْ وَلَا يُلََقَّهَا وَلَا يُلََ قَّهَا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 فَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ فِئَتَيْنِ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ فمَا كَانَ لَهُ مِنْ فأَتَ صُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّ وَمَا كانَانَ مِنَ الْمُن تَصِرين فَخَصَفْ نذِه وَمِدارَارِهِأَرضَ فَمَا كََ لَهُ مِ فِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَا كَانَهُ بِالْأَمْسِ يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وي كأنه لا يفلح الكافرون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 وَيْكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ يقولون وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ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 ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون من جاء بالحسنة فله خير منها وَمَنْ جَأَ بِال السَّيئَةِ فَلَا يجزََّينَ عَعملِلُ السَّياتِ إِللاا إِلَّا مَا كانَوا يَعمللون إِم الذيذ فَرضَ عَلَيْكَلكُرْآنَ لرَض ضَدُّكَ إلَ مَعَادَب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 قُرَّبِ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ مِنَ الْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظهيرا لِلْكَافِرِينَ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن لَّظَاهِرًا لِّلْكَافِرِينَ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 وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين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 لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ حَاسِبًا النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا, آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون حَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا مِن قَبْلِهِم فَلَا يَعلَمَ اللَّهُ الذيينَ صَدَقُوا وَلَا يَعلَمََّ الْكَذِبين وَلَ قَدفَةًَّذينَ مِنْ قَبِلِهِم فَلَا يَعلَمًَاَّ اللَّهُ الذيينَ صَدَقُوا وَلَا يَعلَمََّ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 أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَا أَو اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآد وَهُوَ السَّمعُعَم وَمَا جَهَدَ فَإِ ماَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِه إِ اللهَّهَ لَغَنِي عَن العالممين وَمَا جَهَدَ فَإَِّ ماَا يُجاهِدُ لَِفْسِ إَِّ اللهَّهَ لَغَنِيٌ عَنِ العالممِين وَمَا جَهَدَ فَإَِّ ماَا يُجاهِدُ لَِفْسِ إَِّ اللهَّهَ لَغَنِيٌ عَنِ العالممين والَّذينَ آممَنُوا وَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُكَِّرًاَّ عَنُْم سَئاتِهِم وَلَنَ جِزًاَّهُ وَلَنَ جزًا لهُ أَحسَنََّ كَوا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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّ لَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حسنا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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا فَؤَادُهُ أُذِيَاءَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَذَٰلِكَ عَذَابَ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كنا معكم أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا فَؤَادُهُ أُذِيَاءَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَذَابًا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 وَلَا يَعْمَنَّ اللَّهَُّينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمََّمُنَافِقين وَلَا يَعلَمًَا اللَّهَُّينَ آمَنُوا وَلَا يَعلَمَنمُنَافِقين وَقَالَ الذيينَ كَفَرولَِّذينَ آمَنُ اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلاَ حَمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْء إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمنوا إِتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَاحْمِلِ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَاحْمِلِ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يسترون ولا يحملن اثقالهم واسقطن مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يسترون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يسترون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما إِلَّا خمسينَ عَمًَا فَأَخَذَهُ مُّوفان فَأَخَذَهُ مُُّفَانُ وَهُمْ ظَالِمُون وَلَقدَدَ أَرسَ لا نوحًا إلَ قَوْم فَلَ بِثَ فِيهِم أَلْفَسَنَةٍ إِللاا خَمسينَ عاما إلا 50 عاما فاخذهم الطوفان فاخذهم الطوفان وهم ظالمون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما إِلَّا خسينَ عَمًَا فَأَخَذَهُ مُُّوفَان فَأَخَذَهُ مُقُ فَانُ وَهُمْ ظَالِمُون فَأَن جَيْنَ وَأَصْحَابَ السَّفينَةِ وَجَعَنهَا آيَةَ للِعَالمين فَأَن جَينَا وَأَصحابَ السَّفينَةِ وَجَعَنهَا آيَةً للِعَمين فَأَن جَينَا وَأَصحابَ السَّفينَةِ وَجَعَنهَا آيَةً للِعَالمين وَإبِرَاهِي مَ إِذقالَالَ لِقَوْمِهِ عَبُد اللهَّه وَتَّقُ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه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 أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ قل سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قل سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ الْمَشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ الْمَشْأَةَ الْآخِرَةَ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 يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ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 وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهَا أُولَئِكَ أُولَئِكَ يَأِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أليم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك أولائك يائسون من رحمتي وأولائك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من الأ ار ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون فما كان جواب قومه الا ان قالوا الا ان طال قتلوه او حرقوه فانجاهم الله من النار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 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا بَوَدَّتْ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَيَلَعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاهُمْ نَارٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا بَوَدّتَ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاهُمْ لَارٌ وَمَا لَهُمْ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 فآمن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم فآمن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم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 وَآتَنَاهُ أَجرَْهُ فيِي الدُّنْيياَا وَإِنَّهُ فِيآخَِةِ لَ مِنَ الصَّالِحين وَلُوطًَا إذ قَالَ لِقَوْمِهِ إَّكُمْ لََأتَُ الْفاخِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَخَدم مِنَ العالممين وَلُوطَن إذ قَالَ لِ قَوْمِهِ إ لَكُمْ لََأتُونَ الْفاخِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدم مِنَ العالممِين وَلُوطَن إذ قَالَ لِقَوْمِهِ إ لَكُم لََأتُونَ الْفاخِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ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 إِلَّا أَن قَالُوا أُتِينَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَر فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا قُلْنَا اتَّبَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَجَدْنَا فِيهِ الْمُصَدِّقَ وَكُنَّا بِهِ رَاضِينَ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتْرُكَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنكَر فَما كانَ جَوابَ قَومِهِ إلا أن قالوا إلا أن قالوا أتينا اللَّهِ إن كُنتَ مِن الصادِقين قال رَبِّ صُونِي عَلَى القَومِ المُفسِدين قَالَ رَبِّ صُنِّي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ قَالَ رَبِّ صُنِّي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا قَالُوا إِنَّ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 لنُ نَججّيَّهُ وَأَهْلَهُ إَِّم رَأتَهُ كََت مِنَ الْ الغابِرين قَالَ إِ فِيهُطَا قالوا نَحْنُ أعلَمُ بِمَمْفِيهَالَنُ نَججّيهُ وَأَهْلَهُ إَِّمْ رَأتَ كََتْ مِنَْ الْ الغادِرين قَالُوا إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۖ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ سيِيأَ بِهِمْ وَضاقَ بِمْ ذَرَّعُ وَقَاوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزًَا إَِّا مَُجُّكَ وَأَهْلَكَ إِلَمْ رَأتَكَكَانَتْ مِنَ الْ الغَابِرين وَلََّا أَنْ جَاءَت رُسُل نَا لُوق سِي بِهِمْ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 بما كانوا يفسقون إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا, بما كانوا يفسقون إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ولقد تركنا منها وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنَّا مَدْيَنًا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا يَوْمَ الآخر, الْآخِرِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وعاذا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا وَصَدَّهُمعَن السَّبيل وَكانوا مُْتَ بِصِرين وَقَرونَ وَفِعونَ وَهَم وَلَقَد جَ أَهُ سَابِبَييناتِ فَسْتَكبرَرُ فِي الأرض وَمَا كانوا وَمَا كانوا سابقين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا وما كانوا سابقين وقارون وفرعون وهامان وَلَقَدجَ أَهُمُّ سَابِبَينَاتِ فَسْتَكذَروا فِي الأْرض وَمَا كانَوا وَمَا كانَانوا سَابِقين فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَبِ فَمِنْهُم منْ أَرسَلناَا عَلَيْ حاصِبَ وَمِنْهُم. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فِكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ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 فكلا اخذنا بذنب فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم ومنهم من اغرقنا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 ان في ذلك لا ايه للمؤمنين خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لا ايه للمؤمنين خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لا للمؤمنين